ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكر أمت الله أنك بين يدي الله موقوفة وسيكلمك ربك ليس بينك وبينه وترجمان تنظرين أيمن منك فلا فرين إلا ما قدمت. قد وتنظرين أشامًا منك فلا ترين إلا ما قدمتِ وتنظرين أمامكِ فلا ترين إلا النار وتنظرين أمامكِ فلا ترين إلا النار فاتقِ النار فاتقِ النار ولو بشق ثمرة ستقفين وستسألين عن القليل والكثير عن الصغير والكبير ستسألين عن العمر فيما أثنيته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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمة بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إنه يوم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها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 ستسألين أخي عن صلاتك كيف أديتيها وهل حفظتيها ستسألين عن الصوم والذكاة ستسألين عن كل صغيرة وكبيرة بل سوف تسألين عن كل كلمة قلتيها وسمعتيها ستسألين عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويبلغ ثبوراً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي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 فلا إله إلا الله كيف يكون الحال؟ فلا إله الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان؟ وقالت أنا إلى الحرام نظر. ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان. فقالت أنا إلى الحرام استمع. ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا للحرام أخذت ومضت ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مشيت لقد أنذر الله وخيف لقد أنذر الله وخيف وحكم فقال وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر لغفلة وهم لا يؤمنون وأنزرهم يوم الحسر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن علينا وإلينا يرجعون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مراه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 النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسببتم في الأيام الخالية وفي المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لم موت ولم أدري ما حسابي الأمنية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا النتيجة خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ليس له اليوم هامنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فإلى أي الفريقين تريدين أن تنظمين إن كنت تريدين الحوض والنجاة إذا لابد من العمل وافتطى والإخلاص والصبر والاحتساب وإلا ستقولين وحسرتي وشقوتي من يوم نشري كتابي وطول حزني إن أكون أتيته بشمالي وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وأحر قلبي وأحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية لم ينته الموقف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 وتعاق الرث اليوم اذ الله اللهم سلم اللهم سلم وبه مثل شوك السعدان نبت له شوك معقوف قال أرأيتم شوك السعدان قالوا بلا يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير انه غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم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 ورؤية المنام ماذا صنع بك ربك قال وضعت قدمًا على استراض والقدم الأخرى في الجنة كيف ينتهي ذلك اليوم وكيف يكون المصير ينقسم الناس تخيه إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال سبحانه وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَذْمُومًا مَّرُودًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ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 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبس مثوى المتكبرين والفريق التعليم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبّة سلام عليكم طبّة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده بأورثنا الارض نتبوذ من الجنه حيث نشاء فذع ما اجر العامل وترى الملائكه تحافين من حول العرش وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون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 فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا سأل ياسر إن موعدكم الجنة يدخل على أصحابه يضحكون فيقول لهم لو تعلمون ما أعلم ما ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إذا اشتد الحرب قال لهم إن أشد ما تجدون من حربكم من سموم جهنم وإذا اشتد البرد قال لهم إن أشد ما تجدون من بردكم من زمhari جهنم دائما يربطهم بالله وباليوم الآخر تأتي فاطمة رضي الله عنها تطلب خادما فيقول لها لا أدلك على ما هو خير من خادم فإذا أويتي إلى فراشك فقل سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاثة وثلاثين وقل تماما المئة الله أكبر فذلك خير لك من خادم إنه ال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 الذي هم فيه مختلفون فما استطاع أن يتجاوزهم حتى بزغ عليه الفجر وهو يبكي ويردد عما يتساءلون عن النبأ العظيم ههو الحسن البصري كما يقول ابنه يقول أمسى أبي صائما أمسى أبي صائما حتى حانت ساعة الإفطار فأحذر له الطعام وقل له الطعام يرحمك الله فاسترجع ثم قرأ قوله سبحانه إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فاتبكى وأبكى حتى عاهد نفسه الطعام حتى أصبح طائما لليوم الثاني لم يدب طعم الطعام ولا طعم الشراب حتى حانت ساعة الإخبار وجئ له بالطعام وقيل له الطعام يرحمك الله فاسترجع فاسترجع وبكى وقرأ قوله سبحانه إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصرة وعذابا أليما فبكى وأبكى حتى عافت نفسه الطعام حتى أصبح صائما لليوم الثالث على التوالي لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب حتى حان ساعة الإشطار ذهب ابنه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 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما المسئولية عظيمة واليوم اشد مما تتصورين فاستعدي اخيه فخذي من دنياك لاخرتك ومن صحتك لسقمك ومن فراغك لشغلك فانك لا تدري ماذا يكون اسمك غدا ولا تدري في أي مكان من. تنامين فاتق الله أيها المؤمنة اتق الله أيها المؤمنة واستعذي للقاء الله تبارك وتعالى أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعي